لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا سؤال ورد من جهات مختلفة وهو عن حكم استعمال كلمة تباسكي وهذه الكلمة تستعمل في بعض البلاد مثل السنغال ومالي وغنبيا وموريتانيا وغيرها من البلاد فالناس هناك يستعملون هذه الكلمة ويعنون بها عيد الأضحى فطبعا كما هو معلوم ونحفظكم الله ان الإجابة على قدر السؤال فبعد البحث عن هذه الكلمة وعن أصلها وجدت بأن أصلها في لغة قوم يسمى بقوم سرار وهذا القوم كانوا في الأصل مشركين والمصادر التي راجعتها ومنها الموسوعة الحرة وجدت بأنهم يذكرون بأن أكثرهم دخلوا في الإسلام الآن ويذكرون بأن بعضهم دخلوا في النصرانية وعلى كل حال هذه الكلمة كانت تستعمل في لغتهم وكانت تدل على عيد من أعيادهم يعني على عيد من أعياد المشركين فصارت هذه الكلمة تستعمل في هذه البلاد و الناس هناك يعنون بها عيد الأضحى فنسألكم حافظكم الله عن حكم استعمال هذه الكلمة ودزاكم الله خيرا <تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن التبعه ده فما بعد فإن النبي صلى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قد بيّن في الصغير أنه ليس للمسلمين أعياده إلا عيد الفطر وعيد الأطحى قد جاءت تسميتهما هكذا في الأحاديث يوم الأطحى ويوم الفطر ويسمى أيضا يوم الأطحى بيوم العيد الأكبر أو يوم الحج الأكبر هذه كلها مسمّيات ليوم العاشر وعيد الأطحى إنما يعني يجتمل على يوم العاشر وعلى ثلاثة أيام التشريط يقول تدخل في مسمّى العيد نعم. فعيد الأطحى أربعة وأيام من بخلاف عيد الفطح إنه يوم واحد من ذلك يسمّى بيوم الفطح نعم الاصل في التسميات الأصل في المسميات ان التي تتعلق بال بالشرع ان تكون من الشرع فاحنا ما الجواز المسميه يوم الفطر باسم الاخر وخالفوا وتسموها شرايه اه النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوم الفطر هذا هو الاصل والذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية تمنع من وجهين الوجه الأول أنها ليست التسمية الشرعية ليست مما أتى به الشرع الوجه الثاني أنه, أنه كما ذكرت أنت أنك قد وقفت على أن هذا الاسم كان يطلق على عيد من أعياد المشركين من أهل الجاهلية فنحن أمرنا بمخالفة أهل الجاهلية في المسميات وفي الأفعال وفي الاعتقادات فالذي يضرر لنا وليس يجوز أن يسمى بهذا من هذين وجهه وأقل ما يقال يقال, أقل ما يقال, يقال, يقال أنه يكرر إنا بنقول أنه مخرر نعم الله تعالى رزاك الله خير رزاك الله خير رزاك